وبمعناه رواه أيوب السختياني وابن جريج وزهير بن معاوية وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبي الزبير عن جابر موقوفا وعبد الرزاق وعبد الله بن الوليد العدني وأبو عاصم ومؤمل بن إسماعيل وغيرهم عن سفيان الثوري موقوفا وخالفهم أبو أحمد الزبيدي فرواه عن الثوري مرفوعا وهو واهم فيه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 قال سليمان لم يرفع هذا الحديث عن سفيان إلا أبو أحمد ثم ذكر البيهقي بعد هذا الكلام حديث أبي داود الذي قدمنا والكلام الذي نقلناه عن النووي قال مقيده عفى الله عنه فتحصل أن حديث جابر في النهي عن أكل السمك الطافي ذهب كثير من العلماء إلى تضعيفه وعدم الاحتجاج به وحكى النووي اتفاق الحفاظ على ضعفه كما قدمنا عنه وحكموا بأن وقفه على جابر أثبت وإذن فهو قول صحابي معارض بأقوال جماعة من الصحابة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبالآية والحديث المتقدمين وقد يظهر للناظر أن صناعة علم الحديث والأصول لا تقتضي الحكم برد حديث جابر المذكور لأن رفعه جاء من طرق متعددة وبعضها صحيح فرواية أبي داوود له مرفوعا التي قدمنا ضعفوها بأن في إسنادها يحيى بن سليم الطائفي وأنه سيء الحفظ وقد رواه غيره مرفوعا مع أن يحيى ابن سليم المذكور من رجال البخاري ومسلم في صحيحيهما ورواية أبي أحمد الزبيري له عن الثوري مرفوعة عند البيهقي والدار ضعفوها أنه واهم فيها قالوا خالفه فيها وكيع وغيره فرووه عن الثوري موقوفا ومعلوم أن أبا أحمد الزبيري المذكور وهو محمد بن عبد الله ابن الزبير ابن عمر ابن درها من الأسدي ثقة ثبت وإن قال ابن حجر في التقريب إنه قد يخطئ في حديث الثوري فهاتان الروايتان برفعه تعضدان برواية بقية ابن الوليد له مرفوعة عند البيهقي وغيره وبقية المذكور من رجال مسلم في صحيحه وإن تكلم فيه كثير من العلماء ويعتضد ذلك أيضا برواية عبد العزيز ابن عبيد الله له عن وهب بن كيسان عن أبي الزبير عن جابر مرفوع وروايه يحيى بن أبي انيسه له عن أبي الزبير عن جابر مرفوع وإن كان عبد العزيز ابن عبيد الله ويحيى بن أبي انيسه المذكوران ضعيفين لاعتطاد روايتهما برواية الثقة ويعتضد ذلك أيضا برواية بن أبي ذئب له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 ألقوا الغلام في البحر فإن رسب فهو من بني راسب وإن طفى على وجهه فهو من بني طفاوة وقال البخاري في صحيحه باب قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم قال عمر صيده مصطيد وطعامه ما رمى به وقال أبو بكر الطافي حلال وقال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قذرت منها والجري لا تأكله اليهود ونحن نأكله وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح وقال عطاء أما الطير فأرى أن نذبحه وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال نعم ثم تلا هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طرية وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم ولم يرى الحسن بالسلحفات بأس وقال ابن عباس كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي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 صيده مصطيد وطعامه ما رمى به وصله المصنف في التاريخ وعبد بن حميد من طريق عمر بن أبي سلمة عن, أبيه عن أبي هريرة قال لما قدمت البحرين سألني أهلها عما قذف البحر فأمرتهم أن يأكلوه فلما قدمت على عمر فذكر القصة قال فقال عمر قال الله تعالى في كتابه أحل لكم صيد البحر وطعامه فصيده ما صيد وطعامه ما قذف به قوله وقال أبو بكر هو الصديق الطافي حلال وصله أبو بكر بن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني من رواية عبد الملك بن أبي بشير عن إكلمة عن ابن عباس قال أشهد على أبي بكر أنه قال السمكة الطافية حلال زاد الطحاوي لمن أراد أكله وأخرجه الدارقطني وكذا عبد بن حميد والطبري منها وفي بعضها أشهد على أبي بكر أنه أكل السمك الطافي على الماء وللدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس عن أبي بكر أن الله ذبح لكم ما في البحر فكلوه كله فإنه ذكي نستكمل ما بقي في الحلقة القادمة وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته